وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جعل اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جعل أَزْوَاجَكُمُ اللَّئِي تظاهرون مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جعل أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ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 وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَّلَ ببعض فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أُولِي معروفا كان كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَإِذْ أَخَذْنَا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وموسى وعيسى بن مريم وَأَخَذْنَا منهم ميثاقا غليظا لِيَسْأَلَ الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أَلِيمًا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 ومن أسفل منكم وإذ الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وَإِذْ قال الطائفة منهم يا أَهْلَ يثرب لا مقام لكم فارجعوا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 قد يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَدُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قليلا أَشِحْةً عَلَيْكُمْ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يؤشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير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 وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وتسليما مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صدقوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ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 ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وديارهم وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تطؤوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا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 وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منه كن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشه مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن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 والحافظين فروجاً والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً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 سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أَمْرُ الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أَحَدًا إِلَّا الله وكفى بالله حسيبا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 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لكي لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن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 وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعاب غير ناظرين إنا. ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا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 Laat je een ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس ولانس اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والاخره وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمنوا بهتانا واثما مبينا يا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 لَئِن لم يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قلوبهم مرض وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّالْعُونِيدِينَ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 أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إن أعطعنا ثادتنا وكبرا، أنا فأضلوا السبيلا، ربنا أتيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذنوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا